ما الدليل على أن المقصود بإجناء الكفار من جزيرة العرب هو عدم السماح لهم بالاستيطان ولماذا لا يكون النهي مطلقا يا أخي أنت ما تفهم الكلام الرسول سمح لهم يجون ويراسلون ويتكلمون معهم وسمح لهم بالدخول لأجل سماع القرآن فيخصص هذا من قوله اخرجوهم من جزيرة العرب على أن المراد بذلك الاستيطان فقط، وأما دخولهم لغرض من الأغراض ثم يرجعون إلى بلادهم فهذا لا بأس به. وقال وقالني لا أحدث الرسل دل على أن رسل الكفار ياتوني إليه ويتفاوض معهم ويرجعون. نعم، الواجب على المسلم انه طالب العلم إنه يجمع بين الادله ما هو بياخذ الدليل فقط ويترك البقية. ياخذ بكل الأدلة ويجمع بينها يخصص العام بال بالخاص ويقيد المطلق بالمقيد والناسخ بالمنسوخ ويتبصر بالأدلة ما هو يأخذ طرف ويترك الطرف هذه طريقة اهل الزيق هم اللي يأخذون بعض الأدلة ويتركون بعض يأخذون ما يوافق هواهم ويتركون ما يخالف هواهم من الأدلة هذه طريقة أهل فأما الذين في قلوبهم زيق فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويل أما أهل الراسخون في العلم وأهل الفقه فهم يقولون كل من عند ربنا فيجمعون بين الله ويفسرون بعضها ببعض يوضحون بعضها ببعض وهذه ما يقدر عليها إلا أهل العلم ما يقدر عليها المتعالم او العامي او الجاهل او المتحمس ما يقدر على هذه هذه من خصائص اهل العلم الراسخين في العلم لا يجوز يتكلم في الاحكام انسان ما عنده تمكن من العلم وفقه في دين الله عز وجل نعم.